إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 fa anna tusrafun in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 الذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضر دع ربهم نبيا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل، وجعل لله أودادا ليضل عن سبيله.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 أفَمَن حُطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي لكن لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ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 فالألوان ثم يهيج فترهم الصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء لآل الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّرَبِّبٍ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ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 الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل Oun ya kum, yemelu, ala mekanetikum. İnni yamelu, fasufet öğrenu, fasufet öğrenu nayi yettihi, âdabu yuxzi, ve yihlul سير الحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما امت عليهم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 ثم إليه توجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ تَدَاوُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضغ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا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 الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أوزل إلى ايكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغته لا تشعرون ان تقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله وانكم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 لو أن لي كرَّتَنَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَغَتُ جَاءَتْ كَأَيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجَوْهُمْ مُسْوَدَقٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ انما مسوى للمتكبرين وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون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 اعبود أيها الجاهلون.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 انظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وَأَظْهِرَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَعَةً رَّحْمًا حَتَّى إِذَا جَاءَ فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتيكم رسولم منكم رسولم منكم يتعلون عليكم آيات ربكم ويؤذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُ وَ سَلٌَ عَلَيْكُمْ طبتم